122. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 125.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 117. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 118. هذا, هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين